يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط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 تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيوا إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يريد ثواب الدنيا نأتيه منها، ومن يريد ثواب الآخرة نأتيه منها، وسنجزي الشاكرين، وكأي فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما ضعفوا ومستكأنوا والله يحب الصابرين وما كان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 архам архам арх architectural архам архам архам архан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 إِلَٰهُنَا وَمَوْلَانَا بَلٰنَا هُوَ مَوْلَانَا وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا سَمَسَّو الظَّارِينَ وَلَقَدْ صَدَقْتُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحْصُونَهُ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَانَكُم مَا تُحِبُّونَ ثم صرفكم عنهم ليبتريكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على